يقول السائل ذكر المعلق أن من يعرف الحق ويعمل به يدعى بالحكمة كيف يدعى وهو يعمل نعم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ومن وضع الشيء في موضعه العلم بما العمل بما يعلمه الإنسان يعني أن الأصل في المسلم إذا علم علما يستطيع العمل به الأصل فيه أن يعمل به بل هو وطانه وهذا هذا هو هذه, هذه هذا عين الحكمه فليس من الحكمه يعلم الإنسان العلم الشرعي ثم لا يعمل به هذا اللي يظهر لي من خلال السؤال يعني يقول قول بعض القائلين ان الشرائع التي تنزل من السماء من الله سبحانه وتعالى على الانبياء تكون مجمله ثم الانبياء يفصلون فيها هذا غير لأن الأنبياء حتى في عملهم إنما يسترشدون بالوحل فلذلك الشرائع مفصلة كما يعني أنزلت من الله سبحانه وتعالى قد يكون عمل الأنبياء هو التطبيق في بعض الأمور عمل العمل للسنن العملية والأحكام العملية وكل ذلك بأمر الله أما أن يقال أن السياع تنزل جمالا ثم الأنباء يفصلون فهذا مبني على القول بخلق القرآن والقول بأن القرآن هو معنى نفسي قائم في الله أو نحو هذا من المعاني التي يقوله بها المتكلمين فأليه ما أدى قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل وإلا في القرآن نزل مجنب وهذه كلمة خطيرة وبدأت تظهر فعلا أننا قرأت ما يشعر بها عند بعض الكتاب المحدثين وهذا يراد به أننا نستغني عن التفصيلات الدين التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا أنك ناسب وقته ونرجع إلى جملة الدين أي جملة الوحي كما يقول من يسمون بالقرانيين ومن يسمون بالعصران ومن يسمون بالعقلانيين العين هذا اتجاههم في الجملة يرون الاستغناء عن تفصيلات الدين وأن نأخذ والدين كله مطروب ليس تسفاتكم بين تفصيلاته والإجماليات والتفصيلات هي المطلوبة أما الإجماليات يدركها حتى الكفاء ينبغي أن يعلم هذا حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالإجماليات الدين لكن الكلام على الت طيب. هذا سؤال عن ابن حجر عن ابن في الله في تاويله في, في, في, في الصفات في بعض الصفات هذا الكلام هذا كلام صحيح أولا قبل ان اقول هذا الكلام صحيح او غير صحيح ابن حجر رحمه الله امام من عمة المسلمين امام وقدوه امام من عمه المسلمين يجب ان نرحم عليه وان نواليه وان نحبه ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجعل في نفسه أي غل لمثل هذا الإمام أي غل ما يجوز أما كونه تأول بعض الصفات فنعم قد تأول قد تأول وهو مخطئ أو خطأه في ذلك أنه خطأ الذي يغتفر لأننا نعرف أنه على نهج السنة والجمع ما تأول بطريقة المتكلمين ولا بتعشف المتأولين إنما تأول أو حكى أقوال المؤولة أحيانا دون أن يوجهها لا بتأييد ولا باعتراض وهذا أغلب تأويله من هذا النور أغلب تأويله من من هذا النور يأتي بالأقوال فكأنه يحكيها أو كأنه يوافقها ومع ذلك قد يتأول بعض الصفات لكن ومع ذلك في الأمور الأخرى نهجه نهدي للسنة الجماعة في سائر صوب الدين السئل يقول هل كل من أول في الصفات من أهل البداء مضابط في ذلك وهل الجاهل الذي يخطي في أسماء الله وصفاته سواء بتأويل أو تشبيه أو تنسيل يأتم في ذلك طبعا من المعروف أنه ليس كل من يرتكب بدعة يوصف بالابتداء ولا من يرتكب كفرا يوصف بالكفر ولا من يرتكب معصية يوصف بالعصيان إلا بعد ترتيب أحكام أخرى عليه بمعنى بعد أن نتأكد من عوارض الجهل وعوارض الإكرام وعوارض التأول الذي له مسوغ عند من تأول فمثلا من أول الصفات على نحو يشعر بأنه لا يقصد التأويل عند المؤولة الذين من منهجهم أصلا التأويل فهذا يعتبر له حتى يتبين أنه يقصد التأويل عند المؤولة الذين اعتمدوا التأويل ابتداء أو الذين تعمدوه ابتداء فالمؤولة على صنفين الذين جعلوا التأويل قاعدة من قواعد اعتقادهم كالشاعر والماثوريدية وقبلهم الفرق الكلامية الوقت هؤلاء جعلوا التأويل قاعدة من قواعد الاعتقاد أصلح ما جاء التأويل عرضا عن اجتهاد عارض أو تلبس أو عن اشتباه هؤلاء مؤولة وحكم حكم مؤولة ولا يقال أيضا أنه كفار هؤلاء لا يقال بأنه كفار فأهل العلم لم يكفروا لكن قد يوجد من أهل العلم من يؤول عن اشتباهنا والكباس أو عن اجتهاد ولا يقصد أصلا الأخذ قاعدة التويل التي يعتقدها ابتدائنا فهذا يعذر بفعله وإن غيره فلا يعد منه البدء أما الجاهل الذي يخطف أسماء الله وصفاته سواء بتعويل أو تشبيه أو تمثيل الجاهل الأصل فيها لا يخوب في أسماء الله وصفاته فإن خاض فهو في غير علم وأدى خوضه إلى أن يقول ما لا يجوز فهو آثم بفعل لكن ترتيب الحكم عليه إذا كان أرتكب مكفر فلا يكفر إذا كان جاهلا ولم يقصد أصلا مبدأ الكفري الذي عليه الفرق فهذا غاية ما يقال أنه لا يكفر أما العثم الله أعلم أنه إذا تكلم في العقيد وهو جاهل ثم أدى كلامه إلى الخوض أو إلى التلفظ بما هو ممنوع فإنه آتم لأنه قاض بما لا يعلم, بما لا يعلم والمسلم محاسب في مثل هذا الأمر يجب أن لا يقول على الله إلا بإ يقول ذكرت أن من أمواع البدع المكفرة والمكفرة منها ما هو مخرج من الملة ما الفرق بين البدع المكفرة وبين البدع المكفرة المخرجة من الملة البدعة المخرجة المكفرة المخرجة من الملة هي التي تناقض أصلا من الأصول القطائية أو تؤدي إلى الشرك في العبادة البدعة إذا أدت إلى الشرك الصريح فهي بدعة مكفرة مخرجة من الملة وكذلك البدعة التي تناقذ أصلاً ضرورياً معلوم من الدين بالضرورة كانكار اليوم الآخر مثلا أو إنكار أسماء الله مثلا فهذه بدعة مخرجة من الملة مكفرة مخرجة من الملة وهناك بدعة مكفرة لا تخرج من الملة كبعض بدع الخوارج هذه كاعتقاد مثلا تكفير شخصا آخر بشبهة لدعوى أنه ارتكب مكفر فتكفيره وإن كان لا يستحق الكفر هذه قد تكون بدعة مكفرة لكن لا تخذ جميع الملك ما رأيك بقول إيش بصمة, بصمة الله على خلق هذا كلام ما يجوز يقصد بالبصمة على العلامة في كل ما يتعلق بالتعبير عن أسماء الله وصفاتها أو أفعال الله لا ينبغي أن تترك الألفاظ الشرعية بل يحسن أبي تقيد المسلم بالألفاظ الشرعية ويتفادى للألفاظ الموهمة التي ربما تكون لإطلاقها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى نعم هذا أيضا يبحث عن الأسماء لاحظة شوية لشيء ننهي بسئلة هل يعتبر صاحب المعصية من أهل البدع المعصية معصيتان. هناك معصية هي من الفجور وأغلب المعاصر من هذا النوع وهناك معصية يصاحبها اعتقاد كمثلا إنسان يأكل الربا ويستحل له. هذا صاحب بدع يأكل الربا ويستحل له. يرى أنه حلال يقول ما في شيء ربا بيع الشراء هذا هذا عقود ويقول الربا كالبيع لا فرط كما قال الجاهل. أهل الجاهلين فمقول قائل هذا القول صاحب بدعة مغلبة. كمن يسجد للقبر أو يدعو غير الله لا فرط أما إذا كان ما يستحل الذنب فهو يعتبر فاجر وعاصي ولو اتكب الذنب مهما كانت بنوع إذن استحل الذنب جمع بين البدع والمعصير يقول السائل نعم إن أول واجب هو توحيد الله وحده ونبذي الشرك والبدع لكن هناك من ينادي على صوت خاصة ما ينتسبون للدين والعلم لأن نجعل هذه المسائل في المرتبة الثانية بعد اجتماع الكلمة وحجتهم في ذلك أننا إذا اهتممنا بالتوحيد وتوحيد الصف الإسلامي جاءت الفرقة والنزاع بين المسلمين كما هو الحال في أفغانستان وغيرها نرجو توضيح الأمر نعم حقيقة هذه المسألة فيها لبس يجب أن نفرق بين الدعوة إلى توحيد الله تعالى وبين ما يفعله بعض من يدعون إلى توحيد الله يجب أن نفرق بين الأمرين الدعوة إلى توحيد الله هي أساس من أساسات الدعوة في كل مكان وكل إزنا ولا يمكن أن نفرق بها علما وعملا ولا أن يخل ولا تراجع لكن يبقى ما, ما بعد ذلك مستلزمات هذه الدعوة والأمور التي يعني تأتي بعدها أيضا في درجات هذا شيء الآخر أنه إذا وجد ممن يدعون إلى السنة من في طريقتهم شيء من قسوة الإسلوب التي تنفر بقية المسلمين عن جمع الكلمة هذا ليس بحجة على أصل المبدأ بس المبدأ لابد وأيضا يجب أن نفهم أن المسلمين الذين يتلبسون بالبدع والشكيات سيستجبون للنداء العام لجامعة كلمة المسلمين على ما هم فيه من إحراف ويصعب استجابتهم إلى دعوة إلى توحيد الله هذا حقيقة ولابد أن نتعامل معها في معنى ان نجمع بين الامرين بين الدعوه الى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك بالحكمة وباللين والشفقه وبين ضروره جمع كلمه المسلمين فلا يعني الدعوه الدعوه الى التوحيد التفريق وان وجد شيء مما يؤدي الى التفريق فهو سببه ممارسه بعض الدعاه الذين يقلفكون في الدين في دعوه الى التوحيد واسلوبهم في الدعوه الى التوحيد اسلوب المنفذ اسلوب التفريق عدم الشفقة عدم التدرج عدم الشكمة التشنج إلى آخرهم من الأمور التي يقع فيها أفراد أو تصرف بعض هؤلاء لا يقوم حجة أو ناقض للأصل هذا شيء الشيء الآخر نحن نعلم أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى هي وسيلة جامعة المسلمين لا شك أنها هي الوسيلة الأولى وإذا تجاهلناها أو غفلنا عنها فإن أي اجتماع للمسلمين من دونها سيكون اجتماع هشي وسينفلت عند كل فتنة عند أي فتنة تحت. لكن إذا كان على التوحيد فإنه اجتماع صلب وقوي وقويم ثم أيضا امر آخر أخير أنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يكون هدفنا جمع كل المسلمين على غير الحق ليس بالضرورة أن يجتمعوا ما داموا على غير الحق بل يكفينا أن يجتمع أهل الحق على الحق ولو قلوا وأظنكم لا تخالفونني في هذا لو فرضنا أن الناس نفروا من دعوة التوحيد ولا سبيل من جمعهم إلا أن نترك هذه الدعوة ليجتمعوا فأنا أقول عندنا خياران أن ندعو الناس إلى التوحيد وهذا سيؤدي إلى نفور بعضهم أو نترك الدعوة إلى التوحيد وسيجتمعون على شعار. دون التوحيد فأي هم أولى أنفسنا؟ فما الذي نجيب عليه التفكر في خلق الله تعالى أو في ألائه والتفكر في نعمة الله تعالى والتفكر في أسرار أو في محاولة تعليل بعض حكم التشريع وغيرها من الأمور التي هي مجال التفكر هذا أمر مشروع لكن ليس سبيل التوحيد والطاعة وإيمان بالله تعالى هو النظر والتفكر التفكر في خلق الله وفي ألاء الله وفي نعم الله وفي أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لاستشعار عظمة الله هذا مطلوب والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسير في الأولى لننظر ولنعتبر لكن هذا لا ينسحب بعد التفكر في ذات الله بغير ما ورد في الشرع ولا التفكر في توحيده ووجوده لأن هذا يؤدي إلى الشك وزعزعة الإيمان فالمسلم ينبغى أن يربي نفسه وأن يربي جال المسلمين الذين تحت ولايته على أن لا يقعوا في هذه المشكلات والفلسفات لا يفكر في الله تعالى بأكثر مما ورد في الشرف الإيمان بأسماءه وصفاته وذاته ثم بعد ذلك مجال التفكير واسع بل عند العقل من مجالات التفكير والتفكر ما يكده ويتعبه وعقول البشر تفكر منذ آدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ومع ذلك لن تكتشف فسا فالإنسان لم يعرف نفسه إلا الله ولا يعرف أين النفس ولا أين الروح ولا كيف يفكر ولا كيف يعقل. هذا الفكر اللي يتفكر به لا تدري كيف يتفكر فكيف تتفكر تتكلم في تفكير في الله تعالى هذا أمر بعيد وبعيد المنال ولا يمكن الوصول إليه ومن حاول أن يصل إليه وقع في الشبهه ومرض القلب نسأل الله العافية ما معنى قوله وجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك يعني وجوب الإمام بالله تعالى وبتوحيده لا شك أنه قبل الصلاة لأن الإنسان لا يصلي إلا وقد آمن بالله تعالى وسلم له بشرعه ودينه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتثل الأمر بالصلاة الذي هو أمر الله فلا يمكن أن يأتمر بأمر إلا وقد عرف الآمر وقدر الآمر والآمر هو الله هذا طبيعي من حيث التسلسل الواجبات لا شك أن أول واجب على العبد هو توحيد الله بالتسليم والطاعة والامتثال فإذا سلم وطاعة وامتثل جاءت الواجبات الأخرى التي منها أركان الإسلام ومنها الصلاة يرد أحيانا إلى قلب المؤمن ما يلقيه الشيطان من وسوس ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما, فيما معناه قوله أن الشيطان يوسوس في قلب الرجل فيقول له من خلق هذا إلى آخره لا كل يقول من خلق الله فهل هذا من الشك في الله عز وجل الحديث حسم الأمر وبيّن أن هذا لا يصل إذا لم يستقر في القلب فلا يصل إلى حد الشك ولا نقص الإمام إن شاء الله وأن هذا من وساوس الشيطان التي تنتهي وهذه قاعدة في كل أمور الدين بمعنى أن الشيطان قد يوسوس بعارضا يعدد في ذكر فهذا العارض إذا ما استقر وصار اصلا أو صار مثارا للشكل والوسوس وهو لا يضر وعلى الإنسان إذا تعرض لمثل هذه الأمور أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم في الشيطان بعد ذلك ينقص ويبعد فطبعا الإنسان لا يضيره لا تضيره الخواطر ما لم تكن اعتقاده أو ما لم يتمادى في الخواطر ويقف عندها وقوف الشك أو المستريب أما ان ترد فلا يمكن أن يسلم الإنسان من ورود الخواطر ويدفعها بالاستعادة بالله بالشيطة الرجيم وقراءة القرآن واستحراب شرار معاني الإيمان ومن ذلك إن شاء الله تزول لا تستطيع إذن الخاطر الذي يخطر هو ولا يستقر لا ذنب فيه إن شاء الله ولا يأثر في الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم خاطر الصحابة وهم أكبر الناس إيمانا وعرف وبيّن لهم أنه يأتيه الشيطان ويقول لهم كذا إلى أن يقول من خلقه فإذا وصل الأمر هذا الحد فليستعد بالله من الشيطان الرجيم وبذلك إن شاء الله لا يضره ما هو الضابط والفارق بين الاسم والصفة والاخبار عن الله والاخبار عن الله عز وجل أن نثبت صفة الهرولة أو السكوت فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ثوقفية والأسماء التي وعدت في الله تعالى في أسماء الله تعالى في الكتاب والسمى هي التي تثبت ومع ذاها لا يثبت إلا الكمال المطلق الله سبحانه وتعالى لأن اسماء الله التي وردت الكتاب والسنة تتضمن كل كمال وما يرد على أذهان البشر أو على ألسنتهم أو بخواطرهم من أي معنى من معاني الكمال بأي لغة وبأي لهجة وبأي لفظ فإن في الكتاب والسنة ما هو أوفى منه وكل معنى من معاني الكمال يرد في أذهان البشر فلا بد أن يكون في مفردات أسماء الله تعالى ما يفي به وزيادة إذن لا حاجة إلى ابتداء أسماء جديد أسماء هذه بدعة وإن كان بعض العلم استنبط من بعض أفعال الله تعالى ومن بعض صفاته أسماء فهذا محل خلاف قد يسعى الكلام لكن ما عدا ذلك لا يجوز مسألة الصفات كذلك الصفات هي ما قرر السلف بأنها صفات ويبدو لي أن الخلط عند السائل جاء من بعض أفعال الله تعالى التي وردت هل كل أفعال الله تثبت صفات لا ليس كل فعل يرد عن الله تعالى من في أفعاله يثبت منه صفات لأن هناك من الأفعال ما يدل على مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه فلا يعني بالضرورة إثبات صفات إلا صفات العامة مثل القدرة والخلق والإيجاد وغير ذلك هذه صفات عامة أما وترجع إليها كل معاني أفعال الله تعالى أما أن نثبت في أي فعل من أي فعل صفة كالهرولة مثلا فالأصلاح الصحيح والراجع عند أهل العلم أنه لا يلزم أن نثبت صفة الهرولة صفة مستقلة وإن كانت هذه محمزة لأنها وردت لكن إن ثبتت أو نثبتت فتثبت تعالى على ما يليك بجلاله لكن الأولى أن نثبت من كل فعل صفة فبعض الأفعال تثبت منها صفات وأسماء وبعضها لا يلزم أن نثبت منها صحات وأسماء كذلك السكوت كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في قوله عن الله تعالى وسكت عن أشياء رحمة بكم هذا فعل من أفعل الله والسكوت هنا بمعنى أن الله لم ينزل فيها تشريح فلا يلزم يثبت من هذه اللفظة صفة فالسائل قال موسى عليه السلام عندما, تكلم عندك عندما كلم الله سبحانه وتعالى قال مما قال تعالى ربي أريني أنظر إليك ألم يكن موسى عليه السلام مسلم بأن الله موجود موسى عليه السلام طلب النظر لإثبات وجود الله موسى عليه السلام يعرف أن الله يرى يوم القيامة وانه يكلم عباده ويعرف ان هذا من نعيم الله لخلقه يعرف ان من اعظم النعيم الذي توعد الذي وعد الله به يهل الجنة نسأل الله ان يدعان جميعا منهم من اعظم النعيم ان يرى ربهم وهذا نعيم عظيم لا يعني يعجله اي نعيم بل هو اعظم من نعيم الجنة فموسى عليه السلام يعرف انه يرى ربه يوم القيامة ويعرف انه يكلمه ربه يوم القيامة فلما كلمه ربه طمع في ايش في الرؤية هذا طمع ومسى طمعا في الغيخي فاسبقت ليس الأمر أكثر من ذلك لا يشك في وجود الله فكيف يشك والله يكلمه لأنه متى طلب النظر الرؤية عند التكليم لما كلمه ربه طلب الرؤية فلا يمكن يرد بحال من الأحوال أن المسألة نتجت عن شك يقول إذا كان يجوز الله تصطانع على الله تعالى مجال الصفات فليس توقفي أنا ما قلت من باب الصف bio قلت من باب وصف فعل الله نواباب وصف فعل الله ما قلت أن الصانع أن الصانع صفح لله ما قلت هذا أنا قلت قد, قد جوز بعض العلم اترات الصانع من باب وصف فعل الله تعالى من باب الوصف بصف فرق بين الوصف للصف الوصف يندرج بألفاظ كثيرة والصفة لا الصفة لفظة محددة والصفة الأصحى أنه لا يطلق على الله من الصفات إلا ما تبه ولا من الأسماء إلا ما تبه أما الوصف وتكرير وصف الاسم ووصف الصفة أو شرح الصفة وشرح الاسم فهذا قال به بعض العلم مثل وصفهم الأول بالقديم الذي ليس له الجداء بعضها للسنة والجماعة شرح كلمة الأول من اسماء الله تعالى شرحها بأنه القديم الذي ليس له ابتداء فهذا من باب شرح الاسم كذلك الصانع لعلها من باب شرح الاسم من باب شرح معنى القالح وأيضا يعني للبيان أو لمقابلة الكلمة عند المتكلمين آه يرى آه نرى كثير من كتب الأصول خاصة أن حديث الأحد ظنية في الأحكام والعقائد لا غلط هذا خلال من أجل السنة الجمعية أصول أحاديث الأحد ظنية في قد تكون ظنية أحيانا في الأحكام وقد لا تكون لكن مع ذلك يعني قد يرد الخلاف في ظنيةها في الحكم لكن في العقائد لا يمكن أن تكون ظنية لأن حديث الأحادي إذا ثبتت صحيحا واعتقدنا صحتها لابد أن نعتقد صحة ما وجاء فيها والتفريق بين حديث الأحد وغير الحديث الأحد في مسألة العقائد بين ظني وغير ظني هذا تفريق حادث وهو وسيلة من وسائل المتكلمين ومن معاولهم التي استعملوها يقول أنت تقول أن الشك لا يكون في أفراد من الناس ولا تكون في أمة ولا يكون في أمة أو جماعة ولكن كثرة العصاة والقسقة من المسلمين ليس هذا دليل شك كثير من المسلمين أو بعبارة أخرى إيمانهم بالبعث والعوم الآخر إيمانهم ضني ليس إيمان جازما أول شيء أنا ما تكلمت عن الشك باليوم الآخر إنما الشك بوجود الله وربوبيته ثم التكام المعاصي والآثام والجرائم لا يعني الشك في الله إنما قد يكون ضعف إيمان قد يكون معصية قد يكون رفض لدين الله حتى ممن يؤمن بالله يؤمن بوجود الله هناك ناسين يرفضون الدين لهوى يرفضون الدين لشبهات يرفضون الدين لأغراض شخصية أو غير شخصية أو لمذائب يعتنكونها أو أفكار فقضية رفض الدين وجوده هذا شك لدينا كثير حتى في المسلمين لا تزال طبقات ترفض الدين وممن يرفض الدين الأرمانيون الذين يمنون على السلطات في, العالم. في أكثر العالم الإسلام هذا لن يرفضون الدين ويمنون بالله يمنون بوجود الله لكن ليس المقصود الشك في الدين إنما الشك في الله هو الذي يقبل طبعا هؤلاء, هؤلاء يدل على ضعف إيمان ما, ما يحدث منهم يدل على ضعف إيمانهم نعم يقول لا ترى أن الدعاة تركز على تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر وزاد التأثر بالنظرية الغربي صح ما في شك. يعني وعظم الناس بما يقوي إيمانهم هذا أمر جيد لكن لا يكون في مسألة تقليل وجود الله وتقريعا أن الله هو الرب. هذا أمر بديئ أبل ما شك لكن يكون الوعظ في ذلك مسأل هذا الإيمان نحن وما يزيده وما يوقظه في الكلوب هذا هو المطلوب في يقول إن سمعت أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم منفوع أو عليه كبة حديدية فإذا كان ما سمعته الصحيح فلنجوز هذا القبر ليس من أرفوع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الأرض ولم يرفع منه شيء إنما بنيت حوله أبنية والأبنية أنواع منها ما بنيت حماية للقبر بعدما همت طائفة من الرافضة في القرون السالفة أن تنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم همت أن تنبشه وفعلا خندق حتى كادت تصل للقبر فأوقض بعض الصالحين من المسلمين برؤية وتبين المكيدة فبعد ذلك حمي القبر بسياج من أسفل من نواحيه البعيدة عنه ولا هذه حماية أما البناء من فوقه فيعني في أن القبر مرفوع القبة هذه يعني بنيت فيما بعده هدف من الراقضة ما أدري ما أدري ولا يقول ذكرت أن وجود قرنبي صلى الله عليه في مسجد فيه الشبهة فما حل هذه المشكلة فليهدى المسجد من بش القبر هذه واجهها المسلمون منذ زمن واجهها أيضا أهل السنة والجماعة خاصة بعد اهتدعوة الشيخ محمد بن الوحاق ولهم فيه موقف معروف طبعا الكبة القبة من حيث وجودها في الشريعه لكن مساله تديها ربما ينبني عليها مساله اكبر والله اعلم وعلى الحال المشكله كبيره تحتاج الى على اهل العلم فان يضل بعد هل يضل الانسان بعد الهدايه حيث يكون حيث ان الله تعالى يقول الذين سددوا جاءهم هدى نسال الله العافي قد يضل الإنسان في المضلات كثيره والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من المضلات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب الخلوس على دينك وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب القلب العبد بين 70 من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء فمثلة الانتكاس بعد الهداية واردة لذلك يسأل المسلم ربه دائما الاستصام بالحق متى ينجز الانكار بحق ينعلني كالخطابة طبعا هذه مسألة الإنكار مقيدة من قواعد المعروفة أن المنكر وقواعد الإنكار التي تراعى فيها بالدرجة الأولى القواعد العامة للشرق قواعد العامة وليس جزئيات النصوص وهي درء مفسدة وجلب المصلحة وأيضا معرفة إذكاب خط الضررين أو ترجيح المصلحة إلى آخره على مفسدة ترجيح المصلحة على مفسدة او إلى غير ذلك من القواعد فالإنسان ينبغي إذا أراد أن ينكر أن يراعي القواعد ويستشير العلم ويستشيرها للعلم ما بد أن يستشير أهل العلم ولا يأخذ بجزيات النصوص لأن هناك نصوص تأمر بالصبر وعدم الإنكار وهناك نصوص تأمر بالإنكار إلى حد لو أخذ بها الإنسان بدون فكر إلى حد التهوء فلا بد من الجمع بينما أمرين فالمسلم لا يترك الإنكار لكن ينبغي أن يبليأ يعرف ما يترتب على إنكاره فيقول ناقش أخذ الشيعة حول قراءة الفاتحة على روح الميت وحجته أنه ترد روحه فيسمع ويستبشر بذلك فمن رد عليها أخذني علي بذع بذعه ما فقط عند الشيعة عند أكثر بذع من قبولي ورأيه يقول يكترح السائل أو المكترح كتابة رسالة رسالة عاجلة إلى بعض من يعني بعض محلات التصوير لأصحاب الدعايات نعم هذا طيب زك مضخير يعني ينبغي ينصع أصحاب الدعايات خاصة أصحاب المؤسسات الذين يتوسع منهم خير وحتى الذين لا يتوسع منهم خير ينبغي قامة تفج عنهم لهم أن هذا باطل فلا معنى الفكرة هي من باب إنكر المنكر اللي يجب على الناس هذا يسر التلفاز وأنه صنم هذا العصب كما حكم ابتناء والهوى داخل في أمره صلى الله عليه وسلم هذا حكم فيه الشيخ وجملة ما قيل أنه جهاز من الأجهزة وهو بحسب استعماله وما يريد فيه نعم يقول السائل وهذا السؤال كثر مثله في الرد عن المتكلمين أن هذا إنما هو بعد وجودهما أنه لو كان فيهما وهما موجدتان آله سواء لفسدتان أرجو بيان هذا الرد لوجود الإشكال عندي وإذا أمكن توضيح الرد الذي يليه شارح يعني كان تفسر بعض الكلمات منها قوله لفسدتان فيقول بأن هذا دليل على أن الفساد بعد الوجود وأن الموجد واحد وأنه لا يفترض لم يرد في الآية افتراض أن يكون الموجد أكثر من واحد إنما افترض ما جادل به المشركون من أن المعبود يكون أكثر من واحد وهذا ما أراد أن يصل إليه فقوله لفسدتا يعني السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بمعنى يعني هذا أنهما موجودتان من قبل وأن وجود الآلهة لله الثاني طارئ والإله الأول هو الخالق وهو الذي أوجد فكأنه يقول الفساد لا بد أن يكون بعد وجود لا يكون الفساد, الفساد بالعدم لأن العدم لا يسمى غير قابل للفساد فكانه يقرر بذلك أن الوجود عقلا متقرر وليس فيه جدال إنما الجدال في وجود إلهين فقط وللهين يعني بهما المعبودين نعم ن ن نقل القراءه نعود من كتاب الكتب اول يقول ان ما هو بعد وجودهما وانه لو كان فيهما وهما موجودتان اله سواه لفسد الثان يعني الايه تقرر امرا بعد الوجود الايه تقرر امرا بعد الوجود في دليل قوله لفسد لأن الفساد لا يكون إلا لموجود ولو كانت الآية تقرر الوجود ابتداء من العدم فإن المعدوم لا يقبل أن يوصف بالفساد ولا بغير الفساد لأن الفاسد هو الموجود الذي يقبل الفساد بعض الصلاح فكان قوله لفسدتا يعني أن وجودهما من خالق واحد ليس محل نقاش ليس محل نقاش ولا جدال إنما الجدال والنقاش في أن يكون للمخلوقات مدبرين أو إلهين وهذا لا يتأتى بعد الوجود فإن الموجد الأول لابد أن يكون هو المدبر ولو كان لهما من يدبر غير الله سبحانه وتعالى لا اختلف في التدبير وفسدت السماوات والفساد لا يكون إلا بعد الوجود والوجود لا يكون إلا بموجد واحد وعلى هذا يلزم من ما دام الموجد واحد في المتصرف واحد لأن لو, لو أن معه متصرف آخر لفسدت السموة وترامل وما دام الأمر كذلك الموجد واحد والمتصرف واحد فإذن المستحق للعبادة واحد ما دام الموجد واحد ثم المتصرف واحد فإذن المستحق للعبادة هو الواحد سبحانه أنا كثير عن دروس ماضية لعلنان مجيلها. هل يمكن أن يكون من أهل المعاصية حب لله ورسوله نعم يمكن نعم يمكن أن يكون من أهل المعاصي حب لله ورسوله ولم لا العاصي قد يحب الله ورسوله نعم يحب الله ورسوله نعم لا الأدلة في هذا متضافرة هو المفروض يبحث عن العكس إن ورد في ذهن أحد بأن العاصي يحب الله فلم يريد الدليل المعاصية لا تخرج الإيمان من المؤمن ومن هنا أيضا لا تعني إلغاء الحب أو عدم الحب لله بإطلاق لكن لا يكون كمال الحب إلا بكمال الطاعة هذا صحيح كمال الحب لله تعالى لا يكون إلا بكمال الطاعة ومن أخلى بكمال الطاعة انتقص ونقص حبه لله سبحانه وتعالى بقدر اتكابه للمعاصي والأهوى يقول ترد كلمة تخليق ببعض ساتذة الجامعة بقولهم نستطيع تخليق مادة مادة هذا خطو هذا خطو ما يجوز كلمة تخليق وخلق لا يجوز أن تطلق على غير الله سبحانه وتعالى لأنه مهما فعل البشر أفعالهم لا تتعدى الاستفادة من العناصر الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتعدى ذلك ولا يجدون شيئا من عدم بإطلاق هذا باعترافهم لكن تساهل الناس في هذه الكلمة فكلمة خلق لا ينبغي أن تطلق على غير فعل الله ما صحة القول بأن الكفار لا يمرون على الصراط بل يدخلون النار مباشرة ليس هذا بصحيح الكفار يعني من الصراط يستطون في جهنم الله أعلم هذا الذي يظهر لكن كان هناك لصوص أخرى تدل على مطوائف من الكفار يدخلون النار دون المر بالصراط فهذا ليس عندي منه علمنا الآن ما المقصود بالقول بأن صفة الله قديمة النوع حديثة الأحاذة المقصود به أن بعض صفات الله تعالى وهذه الصفات التي الفعلية أن بعضها يكون قديم النوع بمعنى أنه صفة لله لازمة منذ القدم إلى الأبد مثل صفة الكلام هذه قديمة النوع حادثة الأحاب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام والكلام كمال والقدرة على الكلام من كمال القدرة على هذا فالله متصف بصفة الكلام منذ الأجل وإلى الأبد لكن أحد الكلام حادثة ما معنى أحد الكلام بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع موسى فهذا كلام أحده حدث نوعا أو حدث في وقت معين ثم كلام الله بالتوراة وكلام الله بالقرآن أيضا حادث النوع بمعنى أنه كان من الله سبحانه وتعالى عليك ثم أن الله يتكلم ما شاء متى شاء وكيف شاء وسييتكلم يوم القيامة كما ورده لحديث الصحيح وأنه ينادي عباده نداء عاما ونداء خاصا نداء عام نداء جميع الخلال يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد ونداء خاص كل عبد يناديه ربه ويناجيه منادات ومناجات الحساب فإذن الله سبحانه وتعالى يتكلم وهذا معنى قد ابتد النوع وحدوث الأحاب نعم يقول أن هناك من يذاد عن الحور لكن لا ندري لماذا لا ندري لأن رسول صلى الله سلام علل هذا يقول أن هناك ناس من أصحابه يعني من أمته يعني يذادون عن الحور فيقول نبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي فيقول لك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيذادون لأحداثه في الدين لم توجب دخولهم النار أو أن الله غفر لهم بأعمال الله أعلم بها فتجاوزوا الصراطهم من أهل الجنة لكن يذادون على الحوض لسبب ما أحدثوه لسبب ما أحدثوه يقول الشيعة الموجودون الآن هل هم كفار جميعا الله لا أستطيع نكفرهم لكن الشيعة لأصولهم أصول أصول الشيعة أصول كفر. لا شك في ذلك خذوا مثلا أي أصل من الأصول ابتداء من قضايا الإيمان ثم مصادر التلقي ثم الصحابة وغيرها أي قضية من قضايا الأصول الكبرى قالوا فيه, فيه بما يلزم منها الكفر لكن هل كل الشيعي كافر هذه مثلا لا, لا يجز أن نقولها هذه لا يجز أن نقولها حتى التثبت ألا يذل حديث البطاقة ألا أن البطاقات والصحف توزن أيضا في الميزان نعم هذا صحيح البطاقة تعني البطاقة التي فيها الشهادتين أو غير من العمال الصالح لكن ورد في ذكر شهادة لا إله إلا الله هذه البطاقة السؤال ما هي مقولة بن سينة ومعنى قولكم نسهد للمسلم الجنة شهادة مطلقة يعني شهادة غير غير مطبقة على الأفراد يعني نشهد للمسلم بالعموم يعني بل حتى على الأفراد لا أقصد أنها الشهادة المطلقة يعني التي لا تقيد بالجزم أو بالحلف أو بالاعتقاد فكل مسلم حتى بمفرده نشهد له بالجنة إذا كان من أهل الخير والاستقامة لكن شهادة عامة شهادة عامة لأن الله أشهدنا وجعل العباد مشهود الله في أرضه الشهادة العامة غير الجزم الجزم واليقين لا, لا يجوز النجزم ونوقن لأن فلان الذي مات من أهل الجنة إلا إذا كان ورد ذكر ذلك في كتاب السنة باسمه أو وصفه الذي يدل على شخصه أما مقلة بن سينة فبن سينة فيلسوف أعراض المقرب بين الفلسفة الحادية اليونانية وغيرها وبين الإسلام وأن يصوغ الإسلام بسيغة فلسفية فكان مما تعرض له مسألة اليوم الآخر الفلاسفة لا يؤمنون باليوم الآخر فأراد أن يقرب المسألة فقال أو زعم أو أدى قوله مؤدى قوله أن البعث لا يكون للعجسات ولا يكون للحسيات شيء من يوم القيامة كل الأمور في يوم القيامة معنوية والبعث للأرواح هذا مؤدى قوله يقول السؤال من الكتاب المحدثين من يرى أن الحديث في أسماء الله وصفاته وفي القول بأن القرآن منزل أو مخلوق يرى أن هذا من مظاهر التنطع والغلوف الدين لأنها ظهرت في مناسبات خاصة ويجب أن تنتهي بزوار مناسباتها الخاصة ما صحت هذا الرأي وذكر مثالا لذلك مقال لأحد الكتاب في مجلة الإصلاح عدد 180 في مقال عنوانه أفات على الطريق التنطع والغلو في الدين على حال أن ما قرأت المقالة وربما يقصد الكاتب معنا آخر وهو مسألة المبالغة في تقرير الصفات في كل مجلس وعند العوام وعند من يفهمون ولا يفهمون وامتحان الناس في هذه المسألة هذا أمر فيه نوع من التنطع إذا كان القصد المبالغة في الكلام في أسماء الله وصفاته وفي الناس بها العامة وغير العامة الذين يعرفون والذين لا يعرفون وجعلها مقاييس لعقائد المسلمين الذين لا يحيطون بهذه العلوم ولا يدركونها جعل جهة التفصيل والحديث عنها في المنابر عند من يفهم وما لا يفهم, لا يفهم إذا كان قصده هذا فهذا صحيح فيه نوع من التنطع والغلو في الدين وتذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما تحدث الناس عن بعض هذه الأمور في صفحة الله تعالى بأقل بأكثر مما تدركه عقول العامة فقد نهى عن ذلك وقال تريدنا أن يحدث الناس بما يعرفون أتريدنا أن يكذب الله, الله ورسوله فهذا أمر طبيعي تحميل الناس ما لا تدرك عقولهم والحديث في أسماء الله وصفاته تفصيلا عند العوام وأشبه العوام من الأحداث والشباب الذين لم تكتمل مداركهم وعلومهم في الدين وكذلك من يقاس عليهم من الذين ثقافتهم الشرعية ضحلة حتى وإن كانوا مفكرين والكبار هؤلاء لا ينبغي أن يخاض عندهم في أمور لا تستوعبها عقولهم إنما يعلمون الدين تدريجا وإذا كان يقصد أننا لسنا بحاجة إلى تقرير اسماء الله وصفاته تقريرها فعقيدة فهذا باطل فلا بد من تقريرها ولا بد من وضعها في الدروس العلمية وفي الجامعات وفي المدارس وأن تعلم من يريد أن يتعلم وأن يبين للجاهل ويخطأ المخطئ وأن يرد على أصحاب الابتدع والفرق الذين أخلوا بعقيدة الأسماء والصفات أو بمسائل عقيدة كقول القرآن مخلوق هذا الأبد منه ودعوة أن هذه الأتثار ليست صحيحة هذه المسائلة أن تثار من قبل أصحاب البدع وهي مثال استهزاء أو إنكار أو تضليل للمسلمين أما الاستهزاء فهناك من طوائف الحدثيين والعلميين وغير من يشهجئون بأسماء الله وصفاته من خلال ما يدور وما يقال وما يعتقد وما يدرس لأبناء المسلمين وهناك أيضا من يسير عقائد الفرص في هذه الأمور بأسماء الله وصفاته ما بين تأويل وتعطيل أو نحو ذلك من الأمور الأخرى وهناك أيضا من يسير قضايا القرآن وهل الرؤية وغيرها من جديد وقد ألفت في هذا كتب وظهرت بدعة من جديد وأخرجت عناطها فلابد من تقرير هذه الأمور عند طلاب العلم ولا بد من تفقيه المسلمين في دينهم في هذه المسائل لأنها أصول الدين عند من يدرك هذه الأمور ويستطيع أن يستوعد أما من لا يدرك فيعفى من الحديث عنها إنما تبين له العقيدة إجمالا ويعود التسليم بهذه الأمور تسليما ثطريا نقيا لا حادثة إلى التفلسف فيه أو الزيادة عن مدارك الناس يقول في الظرف الذي بره مر به مسلمون في عهد الممون فلا يجوز لعامة الناس القول بخلق القرآن للضرورة إذا كان الأول مجاز بارك فهل القول لما محمد ولا تضعف عن قول القرآن ليس مخلوق إلى خيرها أمر للعامة بعدم القول بخلق القرآن علي حلنا نعم مرت ظروف صعبة على العامة وعلى حتى غير العامة انتحنا في ذلك العلماء وطلاب العلم ووضع السيف في ركابهم. فكان كثير منهم تأول أي من أهل العلم كأول وقال لذلك تسلم حياته وهذه ضرورة هم معذرون فيها فالعامة من باب أولى وهي فتنة عظيمة مرت بحمد الله جمت صار لكنها حصلت في وقتها وفتن بها الناس أما كلام إمام أحمد فربما يقصد كي يكلم فيه طلاب العلم أو ربما قبل أن تصل الفتنة إلى أوجي يعني الفتنة فيها أو قبل ذلك أو بعدها الله أعلم إنما كلام الإمام أحمد في الغالب بناء على السياق قل له الغالب نموجه العلم الذين يدركون هذه الأمور يقول نسمع بعض الأمثلة التي تضرب في بعض أمور الغيب من أجل تفهيم المستمع كمن يضرب المثل في من أطاع الله أطاع الله أين كان في طاعة الله وجزائه كالعبد المطيع لوليه لا, لا منع ضرب الأمثلة في طاعة الله ونحوها لا منع لا منع منه تقريبا الأمور بالأنثال لا منع ما لم يكن في المثل إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى أو استنقاص للأمر المضروب له المثل فإذا كان المثل مطابقا جيدا مفهما في البيان وليس فيه ما يخل ولا فيه سؤادب أو فيه استنقاص في الله أسماء الله وصفاته مثلا فإن ضرب المثل لتقريب المفاهم لا لا, لا منه لكن الأمثال في أسماء الله وصفاته لا تضرب إلا للضرورة أو القصوى أو ضربت لا تضرب مثلا لله تضرب مثلا لما يقرب الفرق بين الله وبين خلقه فتضرب الأمثال في الخلق وفي خصائص الخلق أما في ذات الله وأسمائه وصفاته فلا تضرب الأمثال أبدا ما الرأي من يقول أنه لا يوجد لديها دلة على أن القرآن كلام الله وليس المخلوق وهو يدر اسمات بفعلوم القرآن هذا عنده شيء من الشك هذا يحتاج إلى علاج هذا مرض إذا كان فعلا على هذا المستوى فهو مرض يحتاج إلى علاج فأرجو من السائل أن يدلنا على هذا الشخص لنصفه إن شاء الله والبيان له خونه ما يجد دليل على أن القرآن منسل هذه مصيبة وفيقرأ القرآن هذا مصيبة وأيضا لا يجد, لا يجد ما يدل على أن القرآن ليس بمخلوف فعلي حال ربما هذا اشتبهت عليه دلائل المخالفين وفعلا بعض الناس قد يقرأ في استدلالات المعتزلة وأهل الكلام القائلين أو بعض أهل الكلام القائلين بأن القرآن مخلوق واستدلالاتهم في الحقيقة فيها تلبيس عظيم وفيها فتنة وقد ظهرت أخيرا على ألسنة بعض الكتاب والمشاهير من أطلع الفرق وقد قرأنا كتبا متأخشرا في هذا ولا أحب أن أذكر اسم الكتاب أخشى أن أروج له لكن مثل هذا الكتاب لو قرئ وهو من معلفات المعاصرين لو كراه طالب علم غير متخصص في العقيدة لا يسلم من الفتنة لأن فيه تلبس عجيب وفيه جهد أو غفال وإهمال لأدلة الحق وإبراز وتلميع لأدلة الباضل بشكل منطقي عجيب ومؤثر وجذاب وبأسلوب فيه رقة وفيه إشفاق وفيه نصر كذا ظاهره مثل هذا الشخص أخشي أن يكون قرأ مثل هذا الكتاب أو هذه الكتب وكتب المعتزلة طافحة بهذه الأمور فينبغي الإرسال جزاء الله خير لنا من هذا الشخص لأن لنا إن شاء الله نبين له الحق بقدر ما نستطيع مما لا شك فيه ولا يتنازع فيه عاقلا أن القرآن كلام الله منه بدأ وليه يعود لكن ماذا نرد على من يقول؟ إني أعلم أن القرآن كلام الله لكن ما تفسير قل هذه أيها تعالى قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إلى آخر الآن أليس أصل هذا الكلام كلام يوسف فضنا نرد على مثل هذا سبحان الله طبعا حكاية كلام يوسف هي الواردة في الآية وليس كلامه بنفس هل يوسف عليه السلام هو الذي نطق بآية القرآن أو الله حكى عنه كلامه الله سبحانه وتعالى حكى عنه كلامه فما الإشكال ما أدري ما علي الحال أرجو أن لا يكون عند السائل الإشكال إنما لعله أراد أن نزيد استدلالا على القول الحق نمر على الأسئلة بسرعة أو تجاوزنا طيب. يقول, يقول يقول لقد أكثرت يقصد نفسه من البحث فترة من الزمن في القدر وعلله فأطلقني البحث وكلما اتضح لي إشكال تولد عنه عدد من الإشكالات وهذا صحيح وقد تلعلق بعض المباحث في كتاب طريق الهجرتين فأغرق بي في المباحث الكلامية فأريد منك تدلني على كتاب بحث تلف القضية بشكل مرض مبسط بحث في, إيش في كتاب إيش طريق الهجرتين على إحال أنا أنصح الأخ أن يكف عن القراءة في هذا الموضوع طلاقا وإذا كف فوجوه العلاج لما يجب في نفسه كثيرة جدا أهمها الانصراف إلى أمور أهم في أمور حياته وأمور المسلمين والانصراف إلى كتب العقيدة التي تقرر الوصول جمالا دون خوضا في أمور القدر والأمر الآخر يجب أن يقرب القواعد الأصلية ولا يتجاوزها يجب أن يستحضرها مرة أخرى وهو وهي الإيمان بالقدر من الله سبحانه وتعالى خيره وشر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن القدر صر الله في خلقه لا يمكن أن يفسر ولا أن تفسر الغازه وكلما تماد الإنسان في البحث عن مشكلات القدر ازداد إشكالا فأنا أصح أن يأخذ في القواعد التسليم الأولى في القدر التي كتبت عند أهل العلم وصطرت وهي مقتضى حديثا وصول الإيمان ويصرف النظر عن التمادي في هذا الموى الله مع الزمن ستنحل هذه المشكلة أما أن يتمادى في البحث عن كتب في القدر أنا لا أرى طبعا كتاب شفاء العليل الفائدة العامة لا أقصد الشخص السائل من أحسن الكتب التي تبين هذا الأمر شفاء العليل الشيخ لابن القيم ما هي الأثار المترتبة على القول بخلق القرآن سبحان الله القول بخلق القرآن أولا هو انكار أسئلة توضح أسئلة تسأل أي مثل هذه يعني ما واحد الفرق بين, بين قول بين قول أهل السنة والجماعة القرآن منزل وهو كلام الله تعالى وبين القرآن لأن القرآن كلام مخلوق يترتب عليه أمور كثيرة أولها إذا قلنا أن القرآن مخلوق فالمخلوق ناقص ودلالته ناقصة وقداسته أقل أليس كذلك يعني يكون القرآن والإنسان واحد القرآن والإنسان واحد بل تبت أن الإنسان أكرم المخلوقات فعلى هذا يكون القرآن دون الإنسان في الكرامة فإذا كان كذلك فهذا يعني أن قداسة القرآن أقل وأن دلالته أقل وأنه يجوز للإنسان أن يتكلم فيه وإهانته ليست في القدر الذي يقال لو كان كلام الله وكل ما مترتب على اكرام القرآن وقداسته وقداسته الاستدلال به واحترام المصنين له ووقعه ومكانه في القلوب ينزل المخلوق ليس له هذه المكانة المخلوق ليس له هذه المكانة والقدر هذا الأمر الأمر الآخر الدلالة نفسها إذا قلنا بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه كلام البشر وإذا قلنا أنهبل كلام البشر فهو ترجمة عن كلام آخر أو ترجمة عن معاني ما يريده الله والترجمة عن معاني ما يريده الله ليست تماما هي ما يريده الله إنما هي تعبير البشر الناقص وكأن بشر تعتره السهو والنقص والخلل وإلى آخره وعلى أخدة والأقل البشر ليس بكامل كما المطلق ما كان فإذا قيل أنه ليس بكلام الله فهذا يعني أنه كلام الناس من الناس الله عzuya أو مقلام المخلوقين من المخلوقين الله أعلم فإذا كان كذلك هذا يعني الاستدلال به أقل وقوته في الدلالة أقل ثم أمر آخر نتج عن القول بخلق القرآن وهو اعتبار دلالات كلام الله تعالى أقل من دلالات العقل لأن العقل هو ما آلة, آلة التمييز بين الضار والنافع بين الحق والباطل التي استعملها الإنسان بنفسه وهي عند المتكلمين أقوى من دلالة القرآن لأن القرآن مخلوق والعقل مخلوق والقرآن أمر زائد خارج عن الإنسان أمر خارج عن الإنسان وهو مخلوق والعقل هو عقل الإنسان الذي يستخدمه فعقله مقدم ومحكى فنتيجة لذلك المعتزلة دخلت مدخل على القرآن وقالت دلاله القران ليست قطعيه ومنيه فيما لانه مخلوق بل حتى الذين من غير ما تسجله كانت كانت جرأتهم قال الذين قالوا بان العقل اقوى من النقل من غير ما تسجله كانت جرأتهم على القران بعد القول بأن القران كلام الله فلذلك قالوا العقل هو المحكم وانه هو هو المقدم والعقل هو الميزان والعقل هو المرجع وإذا تعارض العقل مع كلام الله تعالى فكلف العقل مقدم لماذا؟ لأن كلام الله مخلوق لأن كلام الله مخلوق عندهم ثم ترتب على هذا أيضا أن قالوا بأن دلالة القرآن ظنية فلما جاءت آية الله في الرؤية قالوا هذا أمر ظني لأن القرآن مخلوق ودلالته اعتبارها كاعتبار المخلوق فردوا آيات الله الصريحة في الرؤية ردوا آيات الله الصريحة في الرؤية لأن منزلة القرآن عندهم أقل مما ينبغي وهكذا فإضافة إلى أنه رد صريح لألفاظ كلام الله تعالى الله سبحانه وتعالى نزل القرآن وآيات الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة جدا والتنزيل وأيضا التصريح بأنه كلام الله حتى يسمع كلام الله هذا كثير في كتاب الله تعالى هل قول مخلوق يتصادم مصادمة قوية بل معارضة صريحة لما ورد أنه كلام الله في كلام الله نفسه ولم يرد آية ولا دليل أبدا حتى ولا دليل يشتبه على أن القرآن مخلوق أبدا إنما هي استدلالات على بغير محلها استدلالات بغير محلها نعم لا طبعا لا يعني هم لا يلتزمون بهذا النزام يعني ما يلزم علي عليهم أنهم إذا قالوا بأن القرآن مخلوق أن يقولوا بأن الله مخلوق لأنه كلامه لأنه مشكلة إن أنهم فسروا كلام الله بتفسيرات من عقولهم بتفسيرات من عقولهم فعلى هذا ينبغي أن نتعسف عن أقوالهم في كلام الله تعالى ولا نتكلم عنها بغير حاجة لكن المهم أننا القول بأن القرآن مخلوق أدى إلى تقليل منزلة القرآن والحط منها تقديسا ومنهجا واستدلالا وحصل ما حصل من تخط القرآن والاستدلال بالسنة والاستدلال بالقصد بالعقل ماذا تقصد بالدلالة الثالثة أي شهادة في الواقع هل هي السنة الكونية والتغيرات لا أقصد شهادة الواقع يعني حياة الإنسان كلها وما حوله الواقع أشمل من أن يكون وقوف عند آيات بينات أو معينات الواقع كله يشهد وهو ناطق بالشهادة لله سبحانه وتعالى حتى ما يجري للإنسان وما يجري للكون وما يجري للمخلوقات من أحداث ومن تغيرات ومن موت ومن حياة ومن أمور أخرى هي جزء من الواقع كلها شهدة على أن الله شهد لنفسه بأنه لا إله إله من خلال هذه الشواهد وهي كلمة جامعة لبعض الدلائل السابقة كلمة الوافع هي جامعة لبعض الدلائل التي ذكرتم قبل يقول لقد قلت في معرض الكلام عن الرؤية أنها مصاحبه للكلام هل هذا دائما الله أعلم لكن أنواع الرؤية التي وردت في الشرع مطرونة بالكلام لذلك لما كلم الله موسى طمع موسى في الرؤية موسى عليه السلام حينما كلمه ربه والأنبياء يعرفون العقيدة جملة وتفصيل لا كما يظن بعض الهلك من المتصوف وبعض المفكرين الأنبياء يعرفون العقيدة جملة وتفصيل وهم عارف الناس بربهم فلذلك لما كلم الله موسى طمع فيه موسى عليه السلام في أمر كان يعرف أنه لصاحب التكلم. وهو الرؤية وإلا ما كان لموسى أن يسأل أمرا لا يجوز السؤال عنه فموسى عليه السلام كان يعرف أنه أن, أن الكلام صاحبه رؤية وأن من كلمه الله فيمكن أن يرى ربه فلذلك طمع فقال فقلب رؤية الله تعالى فقال الله له لم تراني ولا تنظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر المعنى بمعنى أنك لا تقبل بهذه الدنيا أيضا النصوص التي ورد فيها التكليم أغلبها ورد فيها الرؤية فالنصوص التي ورد فيها التكليم في المحشر ورد فيها ما يدل على الرؤية وكذلك ورد أن المؤمنين حينما يرون ربهم في الجنة يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وأن نرى ربنا ونتنعم بهذه الرؤية فالمؤمنون حينما يرون ربهم في الجنة يكلمون ويكلمهم, ويكلمهم سبحانه وتعالى على ما يلقب جلاله أما أن تكون هذه أمر مضطرق الله أعلم الله أعلم بل كما تعرفون في قصة موسى في الدنيا التكليم بلارة رؤية لذلك الذين نفوا الرؤية العينية من السلف استدلوا بمثل هذا الدليل وقالوا لو جازت, جازت الرؤية لجازت لكليم الله تعالى وقد كلمه ربه في الدنيا أما ولم يكن ذلك مع وجود التكليم فهذا دليل على أن الرؤية بالعين السهية أما الرؤية القبلية وقلبية فهي من نوع آخر الله أعلم بها يقول كيف يجمع بين ما ذكر من, من رؤية جميع البشر في محش المؤمنهم وكافرهم وقوله تعالى كلا إنهم عن يومئذ إلا محجبون جابوا عن هذه مثل هذه الآية وقالوا أن الاستجاب لا يكون إلا بعد رؤية والاستجاب يكون حينما يصل الله بين الصلاة وياذهب اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار فهنا يحتجب الله عن الكافر فلا يرون ربهم وتكون الرؤيه خاصه بالمؤمنين وهي رؤيه التنعيم فلذلك قال الشافعي ما معناه أنه إذا احتجب عن المؤمنين في حال ال... إذا عن الكافرين في حال الشك دل على أن المؤمنين يرونهم في يرونهم تعالى في حال اليقين كما قال السلف بأن الاحتجاب لا يكون إلا بعد إمكان رؤيا الاحتجاب لا يكون إلا بعد إرؤية أو إمكان رؤيا وإلا فلماذا يكون الاحتجاب؟ لو كان الله سبحانه وتعالى أصلا لا يراه الكفار لم يراه الكفار في المحشر ما كان لمعنى الاحتجاب مفهوم لو كانت الرؤية أصلا مستحيلة بإطلاق لما كان لمعنى الاحتجاب مفهوم ومع ذلك هذه الأمور مجرد يعني أوجهات للدليل وإلا فإن الدليل يجمع بينه هذه الآية يجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة اللي وردت في الصحيح وفي غيره في كتب الصحيح وفي غيرها أن الناس يرون ربهم في المحشي فلابد من الجمع بينها وبين الآية الجمع يعني أن الناس يرون ربهم أولا جميعا ثم بعد ذلك يرىه المؤمنون ويحتجب عن الكافرين هذا جمعا بين الهديد هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لأنه سمى الملكين بهذا الاسم لأن بعض المحققين لا يثبت لهم يعني يقصد يظهر, يظهر لي منكر ونكيل ما أدري أنا أذكر أنه في المسألة كلام لا يحضرني الآن بتمامه فالعلي أجل السؤال إلى درس طادي إن شاء الله في حديث تميم الداري أن الدار مكبل في, في نعم في البحر طبعا في جزيرة وأنه أيضا ذكر في حديث آخر أنه يولد من أم ثم ذكر صفاتها فلهم هل في هذا تعارض مسألة الدجال من نساء الغيبية في أولها وآخرها والدجال لا شك أن أمره أمر خالق للعادات ولا يخضع لمقيس البشر في موازينهم في أمور الدل لأنه ورد من صفاته وصفات ما يأتي به يوم القيامة أنه يأتي بأمور خارقة ليستن الله به الناس وكونه موجود في البحر هذا لا يتعارض مع كونه يخرج في آخر الزمان ولا يتعارض أيضا عن حديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه لا يبقى بعد مئة سنة أحد على الحياة فهذا دليل على فهذا إنما هو مخصصور من مكان معين وعلى خئة معينة من الناس وليس على جميع الدن فهو أمر مستثنى فلا يمنع من كونه وجد في جزيرة ثم يخرج على الناس في آخر الزمان في طور آخر من أطواره ولا يمنع والله أعلم أن يكون للدجال صور أخرى بين البشر لا على أنه هو الدجال الذي في آخر الزمان لكن ربما في صور أخرى فلذلك تنازع للصحابة والمحقكون من أهل العلم في مسألة النصيات هل هو الدجال أو هو غيره وهذه مسألة مشهورة لا تزال من المشكلات ويعدها أئمة الدين الأعلام يعدها من المشكلات الحديث والمشكلات التي تحتاج إلى مضر ومع ذلك لم يصلوا فيها نتيجة لأن أمرها أمر غيبه وبالصياد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانطبقت عليه صفات الدجال فهذا يعني أنه شكل إذا قيل أنه هو الدجال فهذا يعني أنه تشكل بشكل آخر أراد الله به أن يختبر به أمور الصحابة فنجحوا في الاستبار لأنهم عرفوا أنه دجال وهجرون لكن هل هو الدجال المعرف أو دجال من الدجالين فبعض الصحابة يرى أنه هو الدجال بعينه ظهر بصورة من الصور والله قادر على ذلك ومن هؤلاء ابن عمر وحفصة هستو وابي هريرة وغيرهم من أئمة الصحابة يرى أنه هو الدجال بعينه لكن ليس هو الذي سيظهر في آخر الزمان بسورة الأقرى إنما هو شخص ظهر في هذا الزمان كدجال من الدجالين فلذلك لما حصل بينه وبين, ابن عمر, وبين عمر مشاجر وضربه بن عمر مرة من المرات حصل منه أمر مرعب, أمر مرعب حيث انتفق حتى كاد أن يسد السكة وارتعب منه الناس فلما علمت حصة أنبت أخاها وقالت يا أخي أتريد أن تخرجه علينا أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في غضبة يغضبها أتريد أن تغضبه تخرجه علينا فما أنكر بعمر ولا أنكر الصحابة الذين سمعوا كلام حقصة كما أنه أيضا حينما أراد أن يدجل على أبي سيد الفدري في قصة حجة لأن الصحابة لما علموا بأمره أكادوا أن يقتلوه حتى قال عمر رضي الله عنه دعني أقتل وكذلك غير عمر أطلبوا من مسألسل أن يقتلوه فقال إن يكونه فلن تسلط عليه إن يكون هو الدجال فلن تسلط عليه وفعلا ما صلط عليه نعم نعم الرواية نعم صحيح وأيضا لما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبذه الصحابة وكان يكرهون ولذلك لما قيل أنه تزوج قالوا لا يعرف أنه تزوج زواج سراعي ولما قيل أنه جاءه ولد قيل أن ولده ليس بشرعي ولما قيل أنه مات ودفن مع أن الدجال لا يكون ويدفن في المدينة قيل أنه لم يعرف مصيره ولم يمت ولم يدفن, ولم يدفن. ولما حج مر أظهر الإسلام مرة ودع الإسلام وكانه بذلك يريد أن يستريح من هذا أذى المسلمين وهجرهم له فذهب إلى مكة وقرب مكة اختلى بأبي سعيد القدري فشكى عليه حالة وقال إني أكاد أكتم نفسي حتى رقى له أبو سعيد وقال أن الناس يتهموني وأنا بعيد عن يقولون لأنهم زعموا أني الدجال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال لا يدخل مدينة ولا مكة وهانذا جئت من المدينة وأدخل مكة أما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال لا يولد له ولد وهذا أنا أولد لي ولد وأن الدجال ليس موسلم وهذا أنا أسلم يقول فأبو سعيد فرفقت لحالة لأشهر بعدما انتهى من هذا الحديث نكس على عقبا فقال ومع ذلك يا أبا سعيد والله إني أدري من هو الدجال وأين هو فرجع على مخرقته ودجله القلاصة أن الموضوع الدجال موضوع غيبي الله أعلم به وممكن أن يكون مكبل فعلا في الجزيرة وفي الوقت نفسه يظهر للناس بصور أخرى لأنه هو من أعوان الشيطان لكن الدجال المعهود الذي يكون في آخر الزمان بصفات معينة على وضع معينة لم يظهر إلى الآن لنستعرض لأكل هذا بسرعة الله ما الدليل على أن الجميع والمؤمن والكافر يرون الله تعالى في المحشر حديث بن سعيد الفدري في صحيح مسلم حديث طويل وورد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن غيرهم حديث صحيح لا ربار عليك ممعروف عندها للعلم يرجع إلى الصحيح فستجدون مصر الحديث ظاهرا وللعلماء في شرحه كلام طويل لذلك فعلا هناك من قال بأن الرؤية العامة في المحشر ليست رؤية صحيحية كرؤية المنين للرب من الجنة. لكن مع ذلك هناك رؤية وكونها حقيقية وغير حقيقية هذا أمر غيبي وما معنى حقيقية هذا كله مما لا سائدة في البحث هي. كيف تكون الحياة في القبر بالجسد والروح والمعروف أن الجسد يبلع ويكون لا يكون له أثر بعد السنوات من دفنه نعم الجسد يبلع ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل للميس جسدا وروحا ربما يكون جسد آخر أو الله سبحانه وتعالى يخلق جسده بسلق آخر الله أعلم هذه مسألة ضيبية لا نعلم به كوننا نرى نحن آتار الروفات هذا لا يدل على أنه ليس للميت حياة جسدية وروفية لأن الأدلة في هذا قطعية وأمور البرزة لا تقاس بما قيس الدنيا أبدا وإلا لكيه. كيف نقول بأن الميت يرضى يضرب حتى كذا يكون عليه وأن الميت إذا كان من أهل الجنة يفتح له مد بصره مع أن المطبرة كلها بأمواتها أقل من مد البصر ما هذه أمور لا تقال فكلها لا تخضع لمطيس الدنيا أبدا إنما يخاضع لقدرة الله تعالى وقدرة الله لحدود له ويجب علينا أن نصدق ونؤمن بلا كيف ولا بلا, أو بلا سؤال وعلى المؤمن أن يسلم وهذا هو معنى الإمام بالغيب ولو لم تكن الأمور المور الغيبية مثل مثل يعني هذه المشكلات لو لم تكن هذه الأمور الغيبية ما لا يطيق البشر ولا يدركوه لما صار ثريبا ولا موضح الايمان الايمان في المؤمن بها لو كانت مما يدرك بالعين والمقاييس العلميه ما صار للإيمان فيها أي ميزه ولا كان المؤمن وريب المؤمن فيها سواء لكنها لا تخضع لما مقاييس العلميه ولا لمقاييس الدنيا ولا لاحكامنا نحو ولا لما نراه من اثار هل اطلاق اسم الشهيد على على الله سبحانه وتعالى من باب وصف الفعل هذا اسم من اسم الله تعالى لكن يتضمن وصف الفعل يتضمن وصف الفعل ما هو التفسير الثاني اسم الله تعالى المؤمن لا يتضرني الان في بداية شرح أبي العز خاضر في بعض المواضع في الأمور العقلية والقواعد الكلمية إلا يكون في هذا مخالفة لشرطه من كونه شرع على طريقة السلف هديهم أم أن له مقصد في ذلك نلحظ خوضه في بعض المواضع في الأمور العقلية طبعا ربما يكون من باب التنزل ان الخصون إن أجب استخدام قواعدهم العقلية اللي هل من الممكن أن يرى الله تعالى في المنام في الدنيا أو هل صحيح رؤية الإمام أحمد ذلك طبعا مسألة رؤية الله في المنام أولا قبل أن تبحث هل هي صحيحة وغير صحيحة هي أمر قابل غير بالله لا ولا للتخطية لأن مسألة رؤية في المنام ليست رؤية حقيقية لا هي من مثل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ولا هي من مثل رؤية الناس لربهم في المحشر ولا هي من مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربهم في المعراج ولا هي رؤية قلبية ولا رؤية عينية إنما هي أضغاة أحلام فإذا رأى, رأى الإنسان ربه في منام أو ادعى أنه رأى ربه فلا يصدق ولا يكذب فربما تضرب له الأمثال الله سبحانه وتعالى قد يضرب لعبده مثلا من باب الموعظة أو الرؤية الصالحة أو أحيانا من باب الفتنة فيتبدى له في منامه أنه رأى ربه وهذا مثل يضرب وليس رؤية حقيقية مثل يضرب كطبقية الأحلام الإنسان يبدو له قد يحلم أنه رأى يوم القيامة والمحشر وأنه رأى الجنة وأنه رأي. لكن هذه الأمثال تضرب لم يرى الجنة لا على حقيقتها ولا قريب من حقيقتها وقلبه لم يقرب من الحقيقة فكذلك رؤية الله في المنام أمر لا يقرر على أنه رؤية حقيقية إذن فالخلاف فيه لا ثمرة له لأنها أحلام والأحلام لا حجر عليه لكن مع ذلك ينبغي أن نتنبه إلى أنه قد, قد يتبذى الشيطان للإنسان في منامه على أنه هو الله وهذا مما يختم به أهل البدع يتدرج بهم الشيطان فيزعم أنه ربهم ونظرا لعدم فقههم في الدين أو لتأسيسهم دينهم على البدع قد يشرع لهم ويأمر وينهى الشيطان على أنه هو ربهم وقد يرون عرشا على الماء كما رأى الإنسانيات فيظنون أنه عرش الرحمن وقد يرون جالسا على العرش وهو الشيطان ويظنون أنه الرحمن فهذه أمور كلها من باب المخارق والدجل وهي فتنة لضعاف الدين أو له البدع أو ضعاف الإيمان ومثلة من الإمام أحمد رأى ربه هذه وردت لكنها محمولة على أنه رآه في الحلم حلما وليس طول حقيقية لا قلبية ولا عينية أليس القول والجدل في رؤية المصوصة أسلم ربه لثؤادها ومعين من الطرف العلمي الذي لا فائدة فيه لا ليس من الطرف العلمي أولا مبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج هذا حق ولابد أن نعيم به يبقى مسألة الخلافة التي هي رؤية عينية أو قلبية هذه من النساء التي يسعى الناس الاختلاف فيها لكن هل لها ثمر في الاعتقاد لا لا فرق بين أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وهذا هو الراجح. أو أن نقول أنه رأاه بعينه والله شكرا و قادر على ذلك وإن, هذا وإن كان هذا القرض ضعيف وشاد لكن مع ذلك لا يعتبر الرؤية أن الرؤية الكاملة التي هي رؤية اليقظة رؤية الناس في الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج في حالة يعني خرق الله بها نواليس الكرض ليست على قواعد سنن الله في قرض الكرض فلذلك صارت معجزة لو كذا هذا ما صارت من المعززات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يتعلق ببعض ما يطرح من قبل العلمانيين في بعض المؤسمرات والنجوات والذين يجرون الأمة أحلالا إلى نعم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم ذكر أنه ورد أن الله يخرج من النار برحمته أقوام لم يعمل خيرا قط في التوجير بين النص أولا قاعدة إن الله لا يغفر يشرك به سليمة ليس عليها ما أخذ وكون الله سبحانه وتعالى يأخذ قبضة من أهل النار فيخرج منهم من لم يعمل خيرا قط بعد أن تمتهي شفاعة الشافعين ولم يبقى لا أرقم الراحمين فهذه مسألة توقيفية لا تخرق القاعدة الأولى بمعنى أنه قد يكون هؤلاء ممن لم يعملوا خيرا قط لكنهم ليسوا بمشركين أو تستثنى لأن هؤلاء ما خرجوا باستحقاق يستحقون إنما برحمة الله سبحانه وتعالى وليس بمغفرة والرحمة غير المغفرة وهناك توجيهات أخرى وقال قاد بعض العلم إنه يحتمل أن الذين يخرجون من النار وناس من ذريات المشركين أو ممن تابوا في آخر لحظة ولم يعملوا خيرا قط وماتوا على أمر هو أطرب إلى الكفر لكنهم استأنفوا حياة جديدة في حال الغرغرة أو غير ذلك من المعاني التي استنبطوها فعلي حال هذا بأمر الله وهذا بقدرة الله ولا تعارض بين ذا هذا وليس فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر مغفرة نعم نعم فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر المشرك بمغفرة استحقها لكن قد يخرج من النار كفار ليسوا بمشركين بالنص أو على ضوء النص الذي ورد الحكم على المعين بالنار يقع فيه الكثير فمثلا يقولون لفلان كافر على رأسه أو كذا في النار فهل هذا جائز إذا كان قصدوا معين فالمعين إذا كان كافرا خالصا كاليهودي والنصران والمشرك فيقال كافر ويقال أنه من أهل النار لكن ليس على سبيل الجزء وليس خرق بين الحكم وبين الجزء نحن نحكم بأن الكافر من أهل النار فإذا ما فيهودي نقول هذا اليهودي ما فيهودي ما وهو من أهل النار لكن لا نجزم لا نشهد شهادة القطع شهادة القطع لا نجزم به الحكم العام على جملة الكفار وأفرادهم دون الجزم واليقين فهذا جهز وكما قلت سابقا الحكم على جملة الكفار والمشركين بأنهم كفار هذا أمر قاطع لكن على أعيانهم لا يجوز القطع وإن جاز الحكم العام دون جزم فهذا أمر معلوم لأن الكافر ورد أنهم من أهل النار ونقول هذا القول وإذا مات إنسان كلا من الناس على الكفر فنقول أنه من أهل النار لكن لا نجزل بذلك فرق بين الجزم وبين الحكم نعم إذا مات على الكفر نقول أنه من أهل النار ونتكلم أنه إذا ما ومدى محيا فربما يتوب ويسرم الله أعلم به نتكلم عن من مات على الكفر هل يوصف العمليون بأنهم منافقون وكفار الحقيقة العلمانية مصطلح جديد وهو يجمع بين صفات الكفر والنفاق من العلمانيين من هو كافر يعلن كفره رمز العلمانيين المشاهد يعلنون كفرهم ما, ما, في هذا؟ ما في هذا تربت ولو وصفناهم بغير الكفر لما رضوهم ما يرضو بل إنهم يعني يمقتون الانتماء للإسلام فكيف يرضونهم بأن ينتمون للدين وهناك طائفة العمانيين والحدثين وغيرهم دون ذلك فالعلمنا حالة حالة من رفض الدين أو جزء الدين فالرفض الكل للدين كف فالرفض الجزء للدين حالة من الحالات العلمنة وهي قد تكون خسلة من خسال النفاق وقد تكون نفاقا خالصا لكن لا نستطيع أن نحكم به فإذا فالمنافقون درجاء وهم قصد العلمانيون درجات وأقرب الصفات المنافقين هي الصفات للمعلمين هي صفات النفاق لكن العلماني المعنل للكفر كافر لا يقال أنه منافق خالص لأن المنافق لا يقوم بنفاقه بعينه إلا بدليل قاطع لكن يقال في صفات النفاق من سرا على على الشرك الأصغر هل يدفل الجنة نعم الشرك الأصغر هو الكبير الشرك الأصغر هو الكبير وهناك من أنواع الشرك الأصغر ما يشكه بعضه العلم الكفر لكنه الكفر غير المخرج من الملة فإذا كان كفر مخرج عن الملة وهو شرك أو عمل مخرج عن الملة فهو شرك أكثر فإذا الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر إذا قصد به الكفر الذي دون الكفر المغلط أو قصد به الكبيرة والبدعة الم... التي لا تصل إلى, إلى التكفي فحكمه حكم أهل الكبائر وهو الغالب على مثل هذا الإطلاق إذا أطلق يقول السائل ل... ل... قلت ليس للأفراد إقامة الحدود فبماذا نواجه قامت حد السحر في ساحرين ذلك من قبل نعم في حد السحر في ساحرين من قبل أحد الصحابة وإحد الصحابيات كما ذكر ذلك الشيخ سلمان بن عبد الله يتسير سلمان بن عبد الله نعم يتسير العزيز الحميد طبعا الحدود لا تقام الله من قبل سلطة تقييمها والسلطة أنواعها فبعض السلطة يملكها إنسان مفوض من قبل أولاة الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد كان يكون صاحب حسبة أو مسؤول عن بلد أو عن أقليم أو هو أمير جي أجمعير جيس المفوض في أن يقيم الحد نيابة عن الإمام الأكبر أو عن ولي الأمر أو عن السلطة الأعظمة أما من عذا ذلك من لم يفوض من قبل ولي الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد الذين لهم حق الطاعة على الأمة فإنه لا يجوز لأن يقيم الحد بنفسه بذاته الحد الحد الشرع أما ما دون ذلك من التعزيرات فهذه مسائل فيها خلاف كبير وفيها أيضا كلام مفصل فالفرد قد يملك أن يعزر بعض التعزيرات في أبنائه أو من يعوله أو في منهم تحت إدارته وصلطته والتعزيرات درجات منها ما يتعلق بالحق العام ومنها ما يتعلق بالحق الخاص ومنها ما يتعلق بالذنوب والأخطاء الشخصية ومنها ما يتعلق بالأموال والأعراب غير ذلك المهم أن إقامة الحد الحد الأكبر الذي هو حد من فدود الله الذي لا يملك إلى السلطان تحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة ونحو ذلك فهذه الفجود لا يقيمها للسلطان أو من ينوب عنه أو من فوض من قبل أهل الحل والعطف قلت أن لما وكيف إذا كانت الاستزادة من العنف الأباس فلنستطيع النقيس على ذلك القول بعضا في آيات القرآن. لو كان بدل هذه الكلمة، هذه الكلمة الأخرى لكان كذا لأن ذلك منتشر عند المفسرين المهتمين بالناحية اللغوية طبعا هنا خطأ لغوي نرجع نستنبع له الأخصى لأنه قال عند المفسرون على أي حال فرق بين هذا وذا فالسؤال بلما وكيف عن الأحكام أو عن التماس على التشري أو عن ما يمكن أن تدركه أفهام البشر من النصوص فيبقى السؤال جاهز وإذا كان السؤال بلم وكيف عن أحد أمرين إما عن أمر يتعلق بالأمور التوقيفية مثل كلام الله تعالى وترتيب صوره وآياته وغير ذلك فهذا أمر توقيفي لا يجوز السؤال عنه ولمكان في الآية الفلانية لكذا بدل كذا الا على سبيل الاتماس العيلة ويبقى تثقى القناعة والتسليم على كماله اما تختنطي القناعة والتسليم فلا يجيز هذا السؤال و نوع اخر ايضا من السؤال لا يجوز وهو السؤال وكيف فيما يتعلق بامور الغيب او النصوص المتعلقة بامور الغيب او القدر او القدر فهذا أيضا لا يجب إذن لما وكيف لا تجوز إلا في حال واحدة وهي الاستخصال عما يمكن أن تدركه الأفهام أفهام المخاطبين أو أفهام الذين يطلعوا عن النصوص وهم درجات منهم الراسقون في العلم ومنهم أهل الذكر ومنهم من دون ذلك فالسؤال لمن يستطيع الجواب جائز بلما وكيف أما على سبيل التشكيك او سبيل الاعتراض او على سبيل التعجيز فهذا لا يجب يقول المعلوم من مذهب الباطنية انهم مؤلفون عاليا تم معنى ان يجعل الباطنية غلاث كما كان المؤلف كما هو التوجيه السري لتخصيص الغلوب على بعض الباطنية طبعا الباطنية ليست خرقة واحدة ولا مذهب واحد والباطنية تطلق تطلق بالدرجة الأولى على باطلية الرافضة وما انتخرى عنها في مبعد الإسماعيلية والدروز والعلوين والنصيرية والكرامطة والصفوية وغيرهم هؤلاء البطلية.